كلا لما ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صبا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شعن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة طاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غذرة ترهبها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة